أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن ذلك. كل هذه المزاعم هذه في هذه غير طيب ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصادرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد فهو على عرشه علي على خلقه وهو ذا ومع, ذا ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وما وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين وأما تخصيص المعية بالمحسنين بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم. فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول، ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن وعن وعن وعن, وعن مواد وعن موادتهم او موادتهم موادتهم موادتهم, موادتهم. موادتهم. وعن موادتهم والاتصال بهم. وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم فهذه الآيات العامه أو فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية فالنهي واقع على التولي والمحبة والمحبة لأجل الدين والحب فيه في فاصل بينه الحب فيه نسمع فوق عنه فانه يواقع على التولي والمحبة لأجل الدين والأمر والأمر بالإحسان والأمر والأمر بالإحسان وال والأمر بالإحسان والبرد واقع وال والبرد واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الجيرة أو الإنسانية على وجه لا لا يخل ب... لا يخلو بدين الإنسان على وجه لا يخل على وجه لا يخل بدين الإنسان ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات. أيقروا الآن يا كم لم يقاتلكم بدين ولم يخرجكم ذلك أن تبروهم. الفرق بين البر والإقصار البر في زياده في الفضل والإقصار العدل فمثلا إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم إذا كان لهم حق نحسن إليهم نعم واما الثاني إنما ينهكم الله ان يقاتلكم في الدين وأخذلكم في دياركم أن تولوهم أن تولوهم ولم يقل ان تبروهم حتى هؤلاء ربما يقوم في الحسن إليهم خير لكنهم ليسوا في الأولين والموالف لجميع الكفار محرم والموادة لجميع الكفار محرمة نعم. يا شيخ بالنسبة قص أقول الذي يقصد يعني يقص مفرده قاصد ما كذا؟ الذي يقصد معنى العدل يعني يكون مفرده قاصد مقصب مقصب اسم الفاعل منه مقصد وأما قاصط يقصط اسم الفاعل منه قاصط وهذا الجاعر نعم. ماجوس الموالد. إذا كانت بدتهم تكفرون مناجوس. نعم. ومن ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات ثم السوائل السماء. خلقت الأرض. أن الله خلق الأرض ثم السوائل السماء فسواهن سبع سماوات. وفي بعضها أنه لما أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها فهذه الآية تفسر المراد تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دح الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج جميع مصالحها المحتاج المحتاج إليها المصالح نعد المصالح المحتاج إليها فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها سكانها ومن ذلك أنه تارة ومن ذلك أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم ولهذا, الأخ ولهذا الأخير وهذا الأخير فيه زيادة معنى وهو يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا فيتضمن مع حاطة علمه الترغيب والترهيب ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون فهذه حين حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة سواهم. سواهم ولا يجوز يا شواب أم ش... الأكثر ام شرم أم نعم يجوز نعم ولا قدره ولا قدرة على ال ولا قدرة على الجهاد بالايد باليد وباليد وال والايات الاخرى حين قو حين قو حين قوا وصاروا قو قو. قو قو. اول قو. تقول رضوا ولا رضوا رضوا رضوا طيب وتقول تقول وقويه قبو قبو نعم. والايات الاخرى حين قبو وصار ذلك عين المصلحه وصار ذلك عين عين المصلحة والطريق الى قمع الاعداء ومن ذلك انه تاره يضيف الاشياء الى اسبابها التي وقعت وتقع بها وتاره يضيفها الى عموم قدره وان جميع الاشياء واقعة بإرادته ومشيئته، سيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها. والنهي عن المكروه. والنهي. والنهي عن المكروه وإباحة مستوى, وإباحة مستوى الطرفين فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل على الله ويستعين بربه وقد يخبر ان ما اصاب العبد من حسنه فمن الله وما اصاب من سيئه فمن نفسه ليعرف عباده عباد ليعرف عباده ان الخير والحسن أن الخير والحسنات والمحبه تقع بمحض فضله وجوده وان وإن جرت وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد، فإنما فإنما أسبابه. تصيب العبد؟ أو تصيب الع العبد عيش؟ تصيب العبد. أسبابها. ليس عندي. لا عندكم؟ نعم. وعن السيئات وهي وهذه التي صلب أسبابها من من نفس العبد، نه، فإنما أسبابها طيب، فإنما أسبابها من نفس العبد، وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدود لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها، فإنه المقدرة. قد ف. فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد اجراها على العبد بما كسبت يداه ولهذا, ولهذا أمثلة يطول عدها هو أن القرآن جاء فيه آيات ظاهرها التعارض ظاهرها التعارض يعني أن بعضها يعارض بعضا وهذا شيء لا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن تتعارض النصوص لأن الله يقول ولدان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثيراً أما من عند الله فلا يوجد اختلاف ولن رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظهرت تعارض إما باختلاف الأحوال او باختلاف الاشخاص او باختلاف الازمان او باختلاف الامكنه هذه اربع حالات لا لا تعد هذه الاحوال يعني يكون هذا الادار واختلاف انها تكون كل واحد منها تنزل على ايش على حال او في زمان يعني في وقت دون وقت او في مكان اجنا مكان او في أشخاص يكون هذا بالنسبة لشخص وهذا بالنسبة لشخص آخر وقد ألف الشنقيض رحمه الله كتابا سماه دفع إيها من الثراء في آية الكتاب جمع فيه الآيات التي قيل إنها متعارضة يعني إن ظهر التعارض وجمع بينها والجمع كما تعلمون قد يكون متكلفا وبعيدا وقد يكون قريبا حسب ما يوفق الإنسان له والمهم أن لدينا قاعدة هابتة راسقة وهي إيش أن القرآن لا يمكن أن يتعارض لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض وهذا لا يمكن لأنه كلام من عند الله عز ولكن ما ظاهره التعارض ينزل على إيش على اختلاف الأحوال او الأوقات أو الأماكن او الأشخاص نعم. والمؤلف رحمه الله الشيخ رحمة الله ذكر أمثلة كثيرا من هذا النوع وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظهرها التعارض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمة الله تعالى القاعدة الثالثة عشر عشرة طريقة القاعدة الثالثة عشرة ثالثة أبي يا فتح نعم القاعدة الثالثة عشرة طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة معها للأديان الباطلة قد أمر الله بالمجادل بالمجادلة بالتي هي احسن ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها واقومها وأدلها على, وأدل لها. وأدل لها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا ازعاج فتأمل محاجة الرسل مح... فتأمل, فتأمل مح... مح... محاجة الرسل فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه, من جهة أنه المنفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم المتفرد المتفرد, المتفرد, المتفرد, المتفرد ها يعني تفرد بكذا يا؟ أي انفرد به لا لكن المنصف به من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم كما أنه المنفرد المتفرد لا عنده جاء المنفرد يعني كما أنه المنفرد بدفع النقم وأن أحدا, وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه بذلك واعترافه به واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة وهو الطريق الوحيد لشكرها وكثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء فيتعين أن يكون هو المعبود وحده فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن هذا شأنه طيب عندي إلى وجوب عبادة من هذا شأنه إلى وجوب عبادة من هذا شأنه إلى وجوب إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ها؟ من من هذا الشيء في واحدة، كتابة واحدة كتاب واحد الانتقال هذا واضح جدا مثلا لو أن رجل يعبد صنم نقول له هل هذا الصنم هل اوجدك هل خلقك سيقول لا هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم سيقول لا من ي... الذي يفعل ذلك سيقول الله لا... فإذا قال إن ذلك هو الله قلنا اذا يجب عليك أن لا تعبد إلا الله ما دمت تعترف أن النعم التي أمدك الله بها والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصابتك ما دمت تعترف أنها من الله فإن الواجب عليك أن لا تأبد إلا إياه واضح هذا واضح جدا نعم ولهذا يقول الله عز وجل أحيانا فأنا يؤفكون يذكر إقرارهم بالربوبية قال فأنا يؤفكون أو فأنا يصرفون يعني كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه نعم ذلك أن آثار ربوبيته فتت ويجاد المبطلين ويجاد المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه ولا تغني عن نفسها فضلا عن عابديها شيئا ويقيم الأدلة على أهل ويجاد المبطلين من أسباب الإلزام بعبادتهم وحدهم يعني من وجود الإلزام بعبادتهم وحدهم أنه قال هذه الآلهة التي تتعبود هذه التي بل هي ناقص هي بنفسها ناقص يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له السمن. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نقص القدرة زيادة على ذلك نقص الضعف ما يستطيعون ولا يدافعون ولا يدافعون عنه أنفسي. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه مع أن الذباب من, من اهون الحشرات وأحقرها وما ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا واخذه منها ما استنقذوه منه وهذا مثل عظيم إذا تاملته عرفت أن جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبود نعم ده بعض من الشيخ الله ويقيم الادله على اهل الكتاب بأن لهم من سوادق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم مخالفتهم لرسوله الخاتم <مخالفتهم> محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميع واحد وهو فك أغلال وهو فك عن قلوب بني آدم. هذه من نعم. وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم لينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئلتهم بالتفكر في آيات ربهم. فيعرف بذلك أنه فيعرف بذلك أنه إلا إلا أنه الإله الحق وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شيط شياطين الإنس والجن من الهه فلا يخرج فلا يخرج شيء فلا يخرج شيء شي منها عن أن يكون آثرا من آثار هذه الآيات وانها لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركه لمشاركة ربها. وخالقها في الإلهية ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق, هو المستحق لكل أنواع العبادة وأن لا يعبد إلا بما أحب وشرع وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لانفسهم بالزور ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم ويجادلهم ي... ويجادلهم يتوضي يتوضيح يتوضيح ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهين ب... براهينه وأن وأن صد وأن صد وأن صدق وأن صدق رسوله وأن صدقه وحقيقته وحقيقته, وحقيقته. لا وأن صدقه هو حقيقتها وشان الم... هذا مفروع اي مفروع لا مصور ما عندنا موجود وأن صدقه وحقيقتها تدفع بمجردها ما في في رسوله نسأل، وحقيقةه رسوله محمد صلى الله عليه، شمع، وح وحقيقة هذا ترفع بمجرد لها، يما، ماذا بعد الحقيقة ؟ لا طلع، ها؟ لا يوجد قصة بولساني، كيف؟ لا يوجد قصة بولساني، من جلها يعني من زيارة ثانية، إن في ما يفسرها، وأن جميع الشوب ترفع بمجردها جميع الشوب عن له تمام هذا بعد الحق إلا برك هذا اللي عندي صدقوا كده ما هي موجوده هذه من من كيسه بعض لا لا بين عبارات الشيخ فاي الشيخ انا وهذا الأصل في القرآن كثير فانه يفيد اهل بخصوص المؤلف وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد في الدعوة للحق فإنه يفيد, فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل باخل ينافيه باخل, ينافي باخل النظر باطل, باطل, باطل فإنه يفيد الدعوة للحق ورد الدعوة للحق ويبيل كل ما ينافيه ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه شيئا من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدا وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة وأن يعارضوا, وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينقصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهواء وأنهم لو باهلوه لهلكوا وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد رسمه القرآن على أكمل الوجوه من جناء الله قد احتوى آه؟ وش عندي, ها؟ ده عندي احتوى عليه القرآن. احتوى نص دوقان. هي مأكولة من الى الله سبحانه وتعالى وهي المبارقة في الدعاء. وصورتها ان ياكل المتخاصمان ويقول بعض البعض لنتباهى ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه رعاكم الله وما اشبه ذلك لما يدعون به على الكاذب وقد اشاء الله اليه بقول قولي هذا الكتاب تعالوا اذا كان مثل سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضنا باذن بعض الله فيتولون فقولوا شهدوا بأن مسلم ثلاث ثانية فقول تعالى ونذع أبناءنا وأبناء أقوم النساء ثم نبتل فنتعل لعنة الله على كالي وأنفسنا وعقولنا ثم نبتل الله على كالي طيب الأصلات هذه في بيان مجادل القرآن ومحاجته للمخالفين وأنها من أبن المجادلات واوضحها وأخوامها حجة ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي فيه النزاع حتى وإن كان يقنع الحصن بما فيه النزاع فإنه يدعو ويأتي بالطريق الواضح مثال محاجة إبراهيم الذي حاجة إبراهيم في إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت يعني فأنا مثل ربك كيف يحي ويميت هذا الرجل الظالم يقول إنه مؤتى إليه بالرجل مستحقا للقتل فيعفو عنه وهذا على زعمه يحيى ويؤتاب اليه بالرجل غير جان على نفسه ولا غيره ولا يسحق القتل فيقتله وهذا على زعمه اماته ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما ذهب يحاجه في هذه النقطه ولو حاجه ابراهيم لغلب بلا شك لان هذا ليس احشاء ولا اماته قالت ما هنا في المسألة الأولى أن صحّق القتل على مغصول أنه رفع عنه القتل والذي أبقى حياته في من الله لو شاء الله لمات وفي الثانية أيضاً قالت ما في أن فعل سببا يقتضي أن يموت هذا الرجل فقط ولا لسه والذي أمات ولا الذي أحيا فبإمكان إبراهيم أن يجاد. على هذه النقطة لكنه عدل إلى أمر يفحمه ولا يستطيع التخلص منه فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ماذا قال؟ قال أجيبها الليل إن شاء الله رجع لا وهت الذي كفر والله لا تلقى من ظالمين. فهنا ينبغي عند المحاجه خصوصا إذا عرفت عن الذي حاجه لا يريد إلا ان ننصر قوله ينبغي أن تعذر عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى طريق ما؟ واضح ما يحتاج إلى جدل حتى لو قلت أنا بحاجة لن يقرف بهذا الحجة يقول حاجة ما دام المقصود الوصول إلى إضحان الخصم فإذا أراد أن يسد علينا طريقا بإمكاننا أن نفتحه فالناس الى إلى هيش الى طريق اخرى ما استطيع ان يسده <تصفيق> لا هي شيء من ان يصل به الامر التعب ولهذا عند مركز الواحد وشو نقول اذن نعم القاعده الرابعه عشر حذف المتعلق المعمول حذف فيه يفيد حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب مناسب, مناسب له وهذه قاعده مفيده جدا ما تعتبرها الإنسان في الآيات القرانيه اكسبته فوائد جليله وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به فاذا اطلقه الله تعالى وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة وانت تقيد به فإذا أصدقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى فعمم فعمم، فإذا أصدقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى أو في عامين هنا بعندك ماذا؟ هه؟ ويكون يكون الحدث ومن أحسن تكلمنا على نقطة صح فكرة اللي تعرف مباشرة. ويكون الحدث. ويكون الحذف هنا أحسن وافيد كثيرا من التصريح ويكون ويكون هنا احسن وأفيد كثيرا من, جفير. جفير. من خطط. خطط. هنا أحسن وأفيد كثيرا من بالمتعلقات. و... متعلقة. بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون فتكونون دائما متيقظين مرهف الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته فتذكرون جميع مصالحكم فتذكرون جميع مصالحكم الدنيويه والدينيه ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفله والجهل والتقليد وكل وكل ما يحاول وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه. ما رح التغير هذا حاد وقديم. وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام أي لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به ومن كل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة وتتقون وتجتنبون المفطرات والممنوعات ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يقيكم مما تكرهون وتتخلقون بأخلاقها انا أرى أنكم الزياره هذه حطب بين قصي طيب عندنا ولا عليكم ما ما حذر مع الرصائمين من المفطرات والممنوعات إيه نعم ولا بصادق ابو علي ها انا اخذي خدي اتعكس بالشيخ بس الشيخ ما مم. ماكني اكرم نعم جزاك الله خيرا و ان الله تعالى <تصفيق> ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون باخلاقها وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله هدى للمتقين اي المتقين لكل ما يستقى يتقى ما يستقى من الكفر والفسوق والعصيان المف المؤديا الم... للفرائض والنوافل التي هي هي خصال التقوى، وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مقصرون أي أي أن الذين كانت التقوى أي إن, أي إن, إن الذين كانت التقوى وصفهم الحد في حد حنّا ولا عنده حنّا عندكم مصدق محذوف محذوف من عندكم من عندكم عندنا نحن يعني أنتم مزيدين علينا ولا نقصين تركوا المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا تذكروا ف... كل أمر مولبس تذكروا, مولبس ما يو. مولبعني. مولبعني. ها؟ تذكروا كل أمر تذكروا كل أمر من تلبس عليهم طريق حتى بين قصير السود علينا حطه بين قصير الزود علينا الزيادة علينا حتى لا ننقص، والنقص أخبرنا بهن مني عليهم. تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة او الم أو المتاب أو المتاب وهذا إلى إلى متاب او الم أو الم إلى المتاب لا. يوجب لهم المبادرة إلى المتاب. تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب. المبادرة, المبادرة إلى المتاب. كارم الله كاظمة الله وما يقتضيه وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات. من الكمالات فإذا, فإذا هم مبصرون من من, من, من, من أين أتوا من أين من أين أتوا ومفسرون الوجه الذي تخلص. وهم صرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا بالتوبة النصوح فعادوا, فعادوا على مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين وبلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحو هذا ونحوها فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها وكذلك ما أمر به من, من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه. ها؟ من من و... و... نهى عنه من الفساد والاستاد مطلقا. يدخل فيه كل كل كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد وكذلك كل كل فساد وكذلك قوله إن الذين إن الله يحب المحسنين وأحسنوا وأحسنوا الذين أحسنوا الحسن هل جزاؤ الإحسان إلا الإحسان يدخل في ذلك كل الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان الى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم وما وما ومال ومال من من من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها وكذلك قوله تعالى الاهاكم التكاثر فحذف فح المتكاثر المتكاثر به ليعم جميع ما سائر به فحذف المتكاثر به لعم جميع ما يقصد الناس فيه المكثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أعراض أعراض النفوس مما تتعلق به أعراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي في خسر أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من هو إلا من المكان والعمل يجعل هذا هو المكان الذي خسر فجعل هو المكان الذي يجعل هذا هو محيط الذي يجعل هذا هو منغمس في الخسر والخسر هو المكان الذي يجعل هذا هو من الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي لا. إلا ما اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر وقوله فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليه ليعم الم... كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه ولا أن يعلمه ها؟ انه محتاج العرض ايها يا ولد عندي حبط في الكلام كله ايه مكتوب لما يحتاج معلومات مكتوبه جميل, جميل. والهاماته كتاب جميل الا اذا كانت شرطيه اذا كان شرطيه مش كلما <تصفيق> كلما ده... ايش كلما اراد اي منها يدخل فيها كل ما يعطيه فيها هو ونساء. أما إذا كانت كل بمعنى ألحاقة، فإن كل تكتب وحدها وما واحدة. نعم. كل اسم وكل مغرض ما اسمه صلى الله وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليهم. كل ما تاج العبد ولا يعلمهم من أمور الدنيا والآخرة. هنا. وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ليشمل أنواع الصبر الثلاثة ويصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى ومن هذا قوله فان احسرتم كل حصر فإن خفتم فرجالا أو رخبانا ليعم كل خوف وقد وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله وهذا فيتقيد به ما سبق الكلام, الكلام لأجله وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت ولكن قد فتح لك الباب فم... فمشي على هذا السبيل الم... المفضي إلى رياض بهيجه. المفضي رياض بهيجه من أصناف العلوم. القاعدة الخامسة عشر ونتحف الحامي هذه القاعدة أن الحكم المعلق وصف يدل على النية ذلك الوصف في فمثل إذا قلت إن, إن المتقين في جنات وعلوم أي نهل سقواه فالحكم المعلق بوصف يدل على عدلية ذلك الوصف لهذا الحكم ويدل أيضا على أنه يعم بعمومه بعموم هذا الوصف دنام وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف يضعف كلما ضعف القاعدة الخامسة عشر. جعل الله الأسباب ومنها أيضاً مما لم يقل المؤلفه لأنه أشار لأن أمثلة كثيرة. قوله تعالى على مجد كاتيم فآوى ووجدت طاللاً فهدى ووجد عائلا فأغنى لم يقل أن ألم يجدك يتيما فآواك وضالا فهداك وعائلا فآناك لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره فإن الله تعالى آواه وآوا به أيضا أولاً آواه به فهو فئة كل مؤمن وهو ما كل مؤمن فيما يغفر عليه ووجدك ضلالا فهداه وحده هدا ولا هداه وهدا هدا ما هداه وهدا هدا به ووجدك عائلا فأغنى به وأغناه أيضا هو أغناه وأغنى به ولهذا قال رسول الله عليه السلام من الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به و متفرقين فأو الله به فحذف فأذ لو قال هذاك ألم ألم يدرك شيئا فأواف ووجدك ظانا فهداف ووجدك عينا صار مخصص مخصصا فلما حذف المتعلق صار صار عنا القاعدة الخامسة عشرة عشرة إيه هذه ما هذه عشرة يا الله أو قاعدة الخامسة عشرة جعل الله الأسباب المطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان وهذا في عدة مواضيع من كتابه مواضيع وهذا في عدة مواضيع من كتابه فمن ذلك النصر النصر نعم قال في إنزال الملائكة وما جعله, وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وقال في أسباب الرزق والمطر الواقع إنها بشرى لهم في النصر في المستقبل وكذلك تطمئن به قلوبهم في الحاضر فإن سامح إذا